مليت مني يا رشيق ربما حصلت لك غير عشيق ربما غرق اسحب الفضول كل شيء ما يقول <تصفيق> الزمن غدار ويا كل كل شيء ما يقول ربما مليت مني يا رشيق ربما حسن تلق غير عشيق ربما غرّوك أسحب القذل كل شي ما أقول <تصفيق> الزمن غدر ويحكمك كل كل شي ما خف قلبك بين حضني يديك خف غيرك فوق غصن ما ياليك خف ما شيلينا عندك قبول كل شي ما قول <تصفيق> الزمن غدار ويحكم ما تقول كل شي ما قول خف قلبك بين حضني يديك خف غيرك فوق غصن ما ياليك semua ada anda kau bul, kau leh sema bul. Zaman modern way hakmat bul, kau Kalau na ba'ish ayam gurik, kalau na ba' sarim wajah siul, kuli sih macul. Izman gader, wahai pak mertul, kuli sih macul. Kalau na ba' rasil jebar gurik, kalau na ba'ish ayam gurik, kalau من غدر ويحكم تقول كل شي ما وانت يا مغرور رح ترلك تريك. بتحصل كم كم غير رفيق قبل ما يظهر الورد تقبل كل شي ما <تصفيق> الزمن غدر ويا حكي قول كل شي ما <تصفيق> وانت يا مغر راح تترك بتحصل كم كم غير رفيق قبل ما يظهر الورد كل شي معقول <متحدث> الزمن غدر ويحك ما تقول كل شي ما قول <متحدث> ردف ما مني يا ربما حصلت لك غير عشيك ربما غرق أسحب الفضول كل شي معجول <تضحك> الزمن غدر ما تقول كل شي معجول ربما مليت مني عرشيك ربما حصلت لك غير عشيك ربما رب غرق اتسحب القبول كل شي معقول الزمن غدار ويحكم تقول كل شي معقول الزمن غدار ويحكم تقول كل شي معقول الزمن غدار ويحكم كل شي معقول الزمن الزمن غدار ويحكم